بل هم بلقاء ربهم كافرون قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الموت الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ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 ذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا اننا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون انما يؤمن بياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدًا و بحو بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجاف دونهم عن المضادع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون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 أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وَأَمَّالَذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَيَيْخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوَقُ عَذَابًا نَارٌ لَّذِيكُمْ بِهِ تُكْذِبُونَ